بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول فيها كتب قيمه، فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أتوا الكتاب إلا، وما تفرق الذين إلا من بعد ما جاءتهم البيان، إلا من بعد ما جاءتهم وما أمر إلا ليعبدوا الله، وما مخلصين له الدين حنفاء حنفا ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة, ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة.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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عبد جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن خالدين فيها ابدا خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه, ذلك لمن خشي ربه